هل يمكن أن تطبق كلمة, كلمة الفقهاء على عدم إصابة الواقع ولو في زمن معين أو في مسألة معينة وهل في ذلك مخالفة لقاعدة اللطف بمعنى إنه كلهم يفتون في مسألة ما بناء على أدلتهم المبرأة لذمتهم وذمة مقلديهم ولكن تكون الفتوى أو الحكم مخالفة للحكم الواقع نعم نعم جاء مسألة أخرى أيضا سماح الشيء مسألة ترتبط بالإمامة على القول بأن عقيدتنا في الإمامة تعد من أصول الدين لا من فروعة ألا يشكل عليه بأن الفقهاء حكموا بإسلام من لا يعتقد بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام وأن الذي لا يقول بإمامته عليه السلام لا يخرج عن الدين وإنما هو خارج عن المذهب وتترتب عليه أحكام المسلمين إلا أن يكون ناصبا وأيضا مسألة أخرى أه... نعم عندما أه... يغيب الامام المعصوم عليه السلام أه... توجد روايات وتعليل ذلك السبب سبب الغيبة بالقتل في بعضها بالخوف على نفسه وفي بعضها شيء آخر أنه من أمر الله عز وجل فكيف الجمع بين هذه الروايات المحددة لسبب الغيبة جواباً المنهجية التطفل غيان الحقيقة لما هي وأن كان بعض المؤيدات في الأسطح تأييد بها إلى المهور الشيعة ومواجعة فعال نصوص غير الشيعة تلبيها فما هو الأول الذي طالبه في اتخاذ المنهج لله كمطالعة ودرسة أو تعنيمه للناس إذا كانت هكذا المنهجية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 محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين من الكمالات التي تفهم من القرآن الكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله ما يفهم من جملة من الآيات الشريفة التي جعلت فعله صلى الله عليه وآله فعل الله أو جعلت الفعل له فعلا لله وهي آيات متعددة جاء التنبيه على هذه الآيات في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام على ما ببالي وقبل أن أجي تذكرت هذه أني كنت وعدت بأن أستخرجها مرارا ولم أفي بعد لكني لم أتمكن من استخراجها في هذه العجابة فأردت أن أشير إلى الآيات التي تأخذ منها هذه الدلالة جريا على الأصل الذي قرره الإمام الرضا عليه السلام كما في الرواية التي وردت عنه وقد جرى على هذا الأصل القاضي عياض في كتابه الشفاء ببيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وهو كتاب حسن كتاب القاضي عياض ليس منا لكنه جرى في استفادة هذه الدلالة على الأصل الذي بيّنه الإمام الرضا عليه السلام ونحن إذا لم نكن قد تمكننا في هذه العجالة يعني قبل أن أجيب بحثت في البحار بقراءة متلاحقة لم أبحث في المكتبات الإلكترونية فإننا سنقف على بعض الآيات ونحاول أن نفهم منها هذه الدلالة على ذلك الأصل الذي قررته الرواية قال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله جعلت الآية الشريفة حرب رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد من الناس من حرب الله له من حاربه رسول الله فقد حاربه الله تعالى وقال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله جعلت الآية المهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مهاجرة إلى الله تعالى وقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله جعلت من يحارب رسول الله صلى الله عليه وآله محاربا لله تعالى وقال تعالى ومن يتولى الله ورسوله جعلت تولي, تولي رسول الله صلى الله عليه وآله توليا لله سبحانه وقال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله جعلت مشاقة رسول الله صلى الله عليه وآله مشاقة لله وقال سبحانه براءة من الله ورسوله فجعلت براءة رسول الله صلى الله عليه وآله براءة الله وقال سبحانه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أذان من الله ورسوله جعلت إعلام رسول الله صلى الله عليه وآله إعلاماً لله سبحانه وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله فعدت الآية إيتاء رسول الله صلى الله عليه وآله إيتاء الله وقال سبحانه يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه فجعلت إرضاء رسول الله صلى الله عليه وآله إرضاء لله وقال سبحانه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون فالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله استهزاء بالله وقال سبحانه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله فجعلت إغناء رسول الله صلى الله عليه وآله إغناء الله وقال سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله عدت الآية النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله نصيحة لله تعالى وقال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليس ليحكم فجعلت حكم رسول الله صلى الله عليه وآله حكم الله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 دلت على أن إرادة رسول الله صلى الله عليه وآله أي من يريد رسول الله ويحب رسول الله فإنه يريد الله وقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم دلت على أن قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله قضاء الله وقال سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا دلت على أن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله إيذاء لله تعالى وقال سبحانه إن الذين يحدون الله ورسوله دلت على أن من يحادد, من يحادد رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حاد الله والآيات أكثر من هذا وفي هذا بيان لفضل رسول الله صلى الله عليه وآله وأي وأما السؤال الأول وهو عن أن الفقهاء أيعقلوا أن يخالفوا بأجمعهم الحكم الواقعي بنحو لا يصيب أي منهم الحكم الواقعي في مسألة ما؟ مثل هذا السؤال يسأل أولا ما هي الثامرة المترتبة عليه مجرد العلم فقط للمعرفة أن يترتب على هذا أثر على أي حال نحن لا نحتمل هذا أن يخالف الجميع الحكم الواقعي أمر غير محتمل وهذا هو الذي تقتضيه طبيعة الأمور فإن العلماء متخصصون في هذا الفن وهم عندهم من الدراسة والتدقيق في معرفة أحكام الله سبحانه ما عندهم وقد بذلوا من الجهود ما بذلوا ومع ذلك فإن آراءهم مختلفة فلا نحتمل مع كل هذا أن يخالف الحكم الواقعي ولعل السائل إن كان من أهل العلم لعله يريد أن يشير إلى مسألة تطهير البئر وحكم النزح في تطهير البئر والأمر سهل فإنه لا يترتب على هذا السؤال أثر وأما مسألة البئر فليس في الفقه مسألة تشبهها ولأجل ذلك لا تجد الفقهاء إذا أرادوا أن يتعرضوا لمسألة أن يذكروا غير هذه المسألة فهي مسألة فريدة في بابها ومع ذلك فإن تحصيل الإجماع في تلك المسألة مشكل فإننا لا نجزم باتفاق العلماء قبل أن يظهر القول بعدم اشتراط النزح لا نحرز أن الفقهاء قبل ذلك كانوا مجمعين على القول بأن طريقة التطهير تطهير البئر تكون بالنزح نعم هذا هو المشهور يعني هذا هو المعروف الشهرة أيضا تحصيلها مشكلة وأما السؤال الثاني <تصفيق> نعم وأنه كيف تقولون إن الاعتقاد بإمامة أئمتكم من أصول الدين وأنتم تحكمون بإسلام من لم يعتقد بإمامتهم الجواب إن هذا لأجل الفرق بين أصول الدين وبين الإسلام فإن الإسلام يطلق على معانا والإسلام في المصطلح الفقهي يراد به ما جعل موضوعا لجملة من الأحكام الدنيوية هذا هو المراد بالإسلام في الفقه ثمت أحكام في الشريعة تخص الناس في الدنيا مثل الحكم بالطهارة ومثل الحكم بالتوريث ومثل الحكم بعصمة الدماء والأموال والأعراض ومثل الحكم بحلية الذبيحة إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على عنوان الإسلام وهذا الموضوع لهذه الأحكام الفقهية جاء بيانه في الروايات وأنه الذي عليه الناس وأنه الشهادتان والإسلام هو الشهادتان أي إعلام الإقرار بالشهادتين وهل من شرطه الإيمان الباطني هي ذلك خلاف بين الفقهاء فقهاؤنا مختلفون في ذلك وفقهاء غيرنا أيضا مختلفون في ذلك فمنهم من يشترط ومنهم من لا يشترط فإذن عنوان الإسلام موضوع لجملة من الأحكام الفقهية ويؤخذ بيانه وتفسيره من الروايات التي بيّنت هذه الأحكام الفقهية الدنيوية وأما عنوان أصول الدين فلم يرد في النصوص الشرعية هذا المركب بهذا المعنى المصطلح في علم الكلام نعم ورد عنوان أصول الدين في بعض الروايات بمعنى آخر أما هذا اللفظ أي المركب بهذا المعنى المصطلح فلم يرد في الروايات وإنما جرت عليه كلمة علماء العقيدة عندنا وعند غيرنا هذا مصطلح حضي بقبول واسع في كتب الكلام عند الشيعة وفي كتب الكلام عند غيرهم وهو مصطلح حسن وله أصل صحيح فإن كلمة الأصول بمعنى ما يبنى عليه الشيء والدين يأتي بمعانا منها الجزاء قال تعالى مالك يوم الدين ويظهر من الآية أن المراد مالك يوم الجزاء ومن ذلك قولكم كما تدين تدن يعني كما تجازي تجازة فالدين يأتي بمعنى الجزاء وعلى هذا فالمقصود بالمركب وهو قولهم قصول الدين أي ما يبنى عليه الجزاء والمقصود بالجزاء الجزاء الأخروي ويمكن أيضا أن يراد بهذا المركب أصول الإيمان باعتبار أن الدين كما يطلق على الإسلام قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام فإن الدين أيضا يطلق على الإيمان والإيمان غير الإسلام قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فإذا الإيمان غير الإسلام فيصح أن يراد بهذا المركب أصول الإيمان أي ما يبنى عليه الإيمان والمقصود هنا بما يبنى عليه الإيمان أي أركان الإيمان وما يتقوم به الإيمان بخلاف ما عليه الجزاء وأنت إذا رجعت إلى كلام العلماء الذين أطلقوا هذا المصطلح المركب تجدهم قد ذكروا لهذا العنوان أعني عنوان أصول الدين أحكاما استفادوها من دليل الشرع من جملتها أن هذا شرط للوعد بالجنة وللأمن من الخلود في النار وهو شرط لقبول الأعمال وهذا معنى صحيح لأصول الدين وهو مرتبط بالثواب الأخروي وإذا كان ذلك كذلك فلا تنافي بين أن يقول الإمامية الاعتقاد بإمامة أهل البيت عليهم السلام من أصول الدين أي مما يبنى عليه الجزاء في الآخرة أي شرط في قبول الأعمال والطاعات أي إنه أساس الإيمان ودخيل في الإيمان لا تنافي بين أن يلتزم بهذا وأن يلتزم بأن من تشهد الشهادتين ولم يعتقد إمامتهم عليه السلام فهو مسلم لأن هذا مرتبط بعمل الدنيا وهذا مرتبط بثواب الآخرة وكل واحد منهما له أحكام وإذا اختلفت الأحكام فتختلف الموضوعات ولا تنافي وأما السؤال عن الروايات التي فيها سبب غيبة الإمام أجل الله تعالى فرجه الشريف فالروايات في ذلك متعددة ونحن قد تعرضنا في بحثا للروايات التي جاءت في بيان سبب غيبته وعدد الأسباب التي ذكرت في تلك الروايات وببالي أن الأسباب التي ذكرت بلغت عشرة أسباب لغيبته وهذه الأسباب يمكن أن تجتمع ولا تنافي بينها ويكون لكل منها سهم كما إنه يمكن أن تكون بعض الأسباب إقناعية وبعض الأسباب مبينة تقول لمقطع زمني لفترة زمنية مخصوصة وأن سبب الغيبة في هذه البرهة من الزمن هو كذا نعم الروايات التي فيها أن سبب ومنها طبعا تسميت هذا سبب فيه توسع وتجوز ومن تلك الروايات روايات بينت أن غيبته وعلتها سر من سر الله وهذا ليس بيانا لسببا وإنما هو جواب عن هذا السؤال يعني لا يصح أن نسمي هذا سببا فإنه لم يذكر شيء فهذا جواب عن سؤال سبب غيبته والغيبة ليست خاصة به ولم يكن وليس الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أول حجة لله يغيب عن الأنظار بل لا يزال بعض أولياء الله غائبين في اعتقاد جملة من المسلمين عيسى عليه السلام أمات أم لا يزال حياً في ذلك خلاف والجمهور أنه لا يزال حياً الخضر مات أم لا يزال حيا في ذلك خلاف والجمهور أنه لا يزال حيا والفرق بين عيسى والخضر أن القائلين ببقاء عيسى يقولون إنه مرفوعا وأما القائلون ببقاء الخضر فيقولون إنه على الأرض وإنه يحضر بتعبيرنا في الأسواق التعبير كنائي عن أنه يخالط الناس فإذا ما سبب غيبة هؤلاء الجواب إن ذلك من فعل الله تبارك وتعالى هؤلاء عباد يطيعون أمر الله سبحانه والله سبحانه هو الذي أمرهم بهذه الغيبة ما سبب ذلك هذا سؤال عن حكمة الله تبارك وتعالى ونحن قاصرون عن الإحاطة بحكمة الله وهذا هو الذي يعني هذا الجواب العلمي الذي يقود إليه الذي تقود إليه القواعد العامة هو الذي يمكن أن تحمل عليه الروايات التي فيها إن ذلك سر من سر الله فإذن الروايات المتعددة التي فيها بيان سبب الغيبة ليس بينها تنافا ويمكن الجمع بينها بضرب من, من وجوه الجمع وهذه الوجوه في الجمع لا بد أن يتنبه إلى أن وجوه الجمع التي نذكرها هذا ليست نظيرا لوجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في كتب الفق فإن تلك الوجوه وجوها نلتزمها لأجل العمل وأما, الجمع وأما وجوه الجمع بين هذه الروايات أعني الروايات التي في سبب غيبته وما يعني وما شكل هذه المسألة من المسائل المعرفية هذه الوجوه في الجمع إنما هي محاولات للوصول إلى معرفة أقرب ولا تنبني عليها ولا ينبني عليها عمل بخلاف الفقه فإن وجوه الجمع ينبني عليه العمل أما ها هنا فإنما هي محاولات للتقرب إلى معرفة الجمع أو إلى معرفة أقرب لما جاء في الروايات وأما سؤالكم عن التفدية وأنه كيف يفد الأدنى بالأفضل وهذا ليس خاصا بهذا النحو بل إنه يأتي حتى عكسه أنت تقول يا رسول الله بأبي أنت وأمي ومن أبوك وأمك هذا قدر رسول الله صلى الله عليه وآله ألم تر أن السيف يزرى بقدره إذا قيل إن السيف خير من العصر إهانة للسيف ولكنك تقول بأبي أنت وأمي وهذا من الأدب الشرعي وقد كان الناس يعني الصحابة وقد كان الصحابة في زمانه صلى الله عليه وآله يفدونه وما كان ينكر عليهم ولو كان قولهم منكرا لأنكر عليهم خصوصاً من يفديه بالأبوين الكافرين رجل أبوه وأمه كافران يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله ومن أبوك وأمك وما قدرهما فالسؤال ليس فقط من هذا الواجه بل السؤال من الوجه الآخر أشد وأصعب فما هو الجواب ومن هذا ما جاء في تفديتي رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسين عليه السلام بنفسه فيما جاء عنه صلى الله عليه وآله بأبي من فديته بولدي إبراهيم عبد الله عندنا من المؤمنين الصلحاء من أولياء الله تعالى ولكن الإمام الحسين عليه السلام من أصحاب الكساء وأصحاب الكساء عندنا لهم حكم خاص فكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وآله للحسين بأبي؟ وفداه بإبراهيم بعد وقد جاء في القرآن الكريم وفديناه بذبح عظيم فكيف يفدى إسماعيل لن نذكر إذن كيف يجاب عن هذا السؤال والجواب أما التفدية بالأبوين والأحبة فهذا تعبير كنائي عن شدة المحبة ولا يؤخذ في الكنايات بالمدلول الحرفي فأنت إذا قلت زيد كثير الرماد طبعا هذه الكناية غلط في زماننا تقولون في زماننا زيد فاتورة كهربائه مرتفعة أما أن تقول كثير الرماد هذه الكناية لا محل لها على أي حال إذا قلت زيد كثير الرماد فلا يقصد الحكاية عن كثرة الرماد في بيته وإنما يقصد كرمه وكذلك التفدية فإن هذا كناية عن شدة محبته له باعتبار أن أحب الناس الطبيعي يعني يوجد أناس فطرتهم منكوسة الطبيعي أن يكون أحب الناس إلى قلب الإنسان أبوه وأمه وقال الله تعالى في خطاب المؤمنين في الحج واذكروا الله كذكركم الله راضي أن نذكره كما نذكر هذا بالنسبة لمن كانت فطرته سوية أما من كانت فطرته منكوسة فلا يعرف لا أبا ولا طيب إذن حيث إن الطبيعية أن يكون أحب الناس إلى الإنسان أبواه فإذا أراد أن يعبر لأحدا عن شدة محبته فإنه يقول بأبي أنت وأمي فهذا التعبير إذن لا شيئة فيه سواء أكان المفدي أعلى أم أدنى فإنه لا يوجد لا عيب في هذا التعبير باعتبار أنه لا يؤخذ بدلالته الحرفية التعبير الحديد وإنما هو كناية وأما السؤال عن أن الإجابة النقضية خيرا أم الإجابة الحلية فلكل محل أما نعم أما في مقام المناظرة والمحاجة فالجواب النقضي أكثر إفحاما عادة للخصم لأنه لا يتطلب تحليلا ولا تدقيقا بل إن مسؤولية التحليل تلقى على عاتق الخصم فإن كان لك مهارة ومعرفة فبين الفرق بين الذي تلتزمه وبين الذي لا تلتزمه فإذن يحمل مسؤولية التفريق الخصم يحمل مسؤولية التفريق في الجواب النقضي والتفريق يحتاج إلى تحليل وتدقيق فأنت تلقي هذا العبء عن كاهلك وترمي به على كاهل خصمك وأما إذا أردت أن تجيب بجواب حلي فأنت الذي تتحمل هذه المسؤولية فالجواب النقضي في حكم السؤال والجواب الحلي في حكم الجواب ويقال إذا أردت أن تناظر فعليك بالسؤال لأن السؤال ذكر والجواب أنثى يعني بتعبير حديث السؤال مثل شخص يضرب بنالتي أو شنو ها. وأما الجواب فهو حارس المرمى يعني إن أنت أصبت في سؤالك فسوف تسجل نقطة على خصمك أما إذا أصبت في جوابك فغاية ما هنالك أنك دفعت الكرة عن مرمك فإذن الأنسب في مقام المحاجة النقض نقي شيء بغير أما في غير مقام المحاجة فلا بد من الجواب الحلي لأن الجواب الحلي هو الجواب العلمي حقيقة أما الجواب النقضي فهو مجرد إفحام <تصفيق> الأسلوبان لازمان في مقام الدراسة ولكن قلنا هذا مقام المحاجة وأما معرفة حقيقة الحال فيحتاج إلى جواب حلي الآيات التي قرأت هذا لأن القرين على ذلك لأنه المكان الذي تصور محاربة الله عز وجل ومشاقة الله عز الله عز وجل هذا هذه قرينة نعم <تصفيق> أساساً اقتضاء قاعدة اللطف لإظهار الحق إن لم يصل إليه أحد من الفقهاء إظهار الحق في الحكم الشرعي إن لم يصل إليه أحد من الفقهاء هذا قول قديم عندنا ولكن, ولكن العلماء الذين جاءوا بعد ذلك لا يوافقون عليه قاعدة اللطف لا تقتضي هذا المقدار قاعدة اللطف تقتضي بعثة الأنبياء تنصيب الإمام هذا تعليمه يعني تعليم تعليمهما تعليم الأنبياء والأئمة أما إيقاع الخلاف بين فقهاء الأمة فليس مما تقتضي قاعدة اللطف نعم الدين حتى لو مثلا خفية على الناس عامة خفية على عامة الفقهاء حكم فرع من الفروع فإن هذا لا يجب ذهاب الدين فإن الدين ليس خصوص هذا الفرع بل جاء في بعض الروايات أن الإمام عليه السلام إذا ظهر يبين بعض الأحكام طبعا في بيانه لبعض الأحكام هناك توجيهات منها أن تلك الأحكام ليست فعلية في, في زمان يعني قبل ظهوره فلا محذور في أن يبقى فرع من الفروع الفقهية لا يعلمه عامة الناس برهة طويلة من الزمن وليس في ذلك ما ينافي حفظ الدين. كان خفاء الحكم الفقهي في مسألة ما من المسائل الفقهية على عامة الفقهاء ينافي حفظ الدين فلا ينفع فيه وجود هذا الحكم عند الإمام الغائب إذن خفاء حكم ما على عامة الفقهاء لا يتنافى مع حفظ الدين حتى بزمان رسول الله صلى الله عليه وآله لو أنه خفي حكم ما على عامة الصحابة وقد خفي جزما لأن الأحكام بينت بالتدريج فقبل أن يتم البيان كانت مخفية عليهم ولا يقال أن الدين لم يكن محفوظا فإذا خفاء بعض الأحكام الفقهية لا يتنافى مع حفظ الدين قطر الدنيا تصعع ما لك الاخر قلنا الوعد بالجنه خاصا ارجعوا الى الايات الشريفه والعصر ان الانسان لا في خسر الا الذين امنوا ما قال الا الذين اسلموا الا الذين امنوا اذا شرط الامن يوم القيامة شرط الوعد بدخول الجنه الايمان للإسلام الاسلام واما الاحكام الفقهيه فموضوعها الاسلام لا من الذي يحرم ماله؟ من الذي يحرم دمه؟ من الذي يجب حفظه من الهلاك؟ من الذي يدفن في هذه المقابر؟ من الذي تحل ذبيحته؟ المسلم طيب من هو المسلم؟ الذي تشهد الشهادتين فها هنا أحكام فقهية خاصة بهذه النشاء موضوعها المسلم أو الإسلام وتلك أحكام مرتبطة بالآخرة موضوعها الإيمان للإسلام من غير المحتمل طبيعة الأمور تقتضي أنه من غير المحتمل اندثار الفرقة المحقة نعم خصوصا ليس في زمان المعينة لأن بعض الفرق أكثر من ألف سنة قد مضت وانتهت هذا غير محتمل طبيعة الأمور تقضي بذلك حتى عادوا مرة أخرى فإن هذا يتنافى مع ما تقتضيه طبيعة الأمور